حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل والسير إلى الله سير كادح ذو مشقة قال الله لقد خلقنا الإنسان في كبت وقال وهو أصدق القائلين يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ولقوف بين يدي الله أمر وحتم لازم لا محيد عنه والسير على طريق الله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 وهذا ما يسمى بحسن الخواتيم والناس إذا رأوا زيدا أو عمرا من الناس على طاع ظنوا به خيرا وين رأوا به وين رأوا وعلى مأصيهم ظنوا به سوءا والله وحده من يعلم ما في سريرة هذا العبد والله لا يظلم أحد لا يظلم أحدا مثقال ذرة فيكافئه جل وعلا بأن يميته على نحو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 بسريرتك مع الله جل وعلا ولهذا قال الله قال الله يوم تبلى السرائر ومن هنا تعلم أن من رحمة الله أن الله لم يجعل الجنة بيد أحد من الخلق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 وكفى بعلم الله علماً وكفى بثواب الله ثواباً فبالله عليك رجل صلى ركعتين فعلم الله منه صدقنيته وعد الله له, له لذلك نزلا عظيماً في جنته ما الذي سينفعه الناس لو علموا عنه ذلك لن ينفعه بشيء فخير له أن لا يعلم الناس عنه لكن المثل الذي قلته في الأول أردت به شيئاً واحداً ألا يكون في لسانك مسارعة إلى القذف في الناس ألا يكون في لسانك مسارعة إلى القدح في الناس على أي حال رأيتها إنما ترجو لمن غلبت عليه الطاعة الجلة ولمن غلبت عليه المعصية تخشى عليه من النار أما الخلق فسرائرهم إلى رب العزة والجلال إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حساب الله جل وعلا وحده يتولى محاسبة خلقه وهو القيوم عليهم تبارك وتعالى وكلهم فقراء إليك فحسبك أيها المبارك أن توطن نفسك على ألا تقدح في عمل في على ألا تقدح في أحد وعلى أن توطن نفسك على أن تكثر من أعمال السرائر التي هي خافية على الناس وهي عند الله بواد ظاهرة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 والله وحده المسؤول أن ينفع بها